سبحان باتك يا من لا شبيه له سبحانه. يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم مصاعدة يا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشىك رحمة فالطف بنا فيما قضيت به وفرنا وحدنا دوما لنعمك ولا لا ولا تخيب رجاء لي وخذ ولا